إن هذا إلا خلق وما نحن بمعذبين فكذبوه அக்னும் في وما كان مؤمنين லும்ினி ஒ العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما تتقون اننكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما هنا امين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوا ولا تطع امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحدين அத்த இல்ல வசூிதின்குர் ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون نادمين فاخذهم العذاب فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ